ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ا ل ح م د ل ل ه و ب الاسلاميه ع اسماء ل والذي قدر فهدا والذي أخرج تنسى شاء الله ا ل ح س ن س فهكه موسوعه ا ل ن ا ر ل س ي ذ ك ر من ل ل ع ى و ي ت ج ن ب م الاسلاميه ا 「何 م و س ط ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ط ي ع فَنَبَارِقُ م ََ ص ٌْ و َ س و ع َ النابلسي ََ يَنُرُونَ إِلَى َ ى ا ل ْ ف َُ للعلوم ا ل َ ا ل ِ كَيْفَ نُصِبَتْ س ل ِ ى ا ل ْْ أ َ ر ض ِ ك م ي ْ سُقِتْ the h o m e